نهايات كوارث الخمر ظلت الخمر تؤرق مجتمع الدولة الإسلامية ففي كارثة من كوارثها تسللت العنصرية لتعكر أعظم أخوة في التاريخ هذا شاهد عيان على ذلك أنفه الذي ينزف يشهد على ذلك فقد صنع أنصاري طعاما فدعا بعض الأنصار والمهاجرين فشربوا حتى انتشوا فتفاخروا فقالت الأنصار نحن أفضل وقالت قريش نحن أفضل عندهم فعل أنصاري فأخذ عظم بعير فهوى به على أنف أحدهم ففزره خرت الدماء وتكدر وتكدر الأنصاري بعد أنصحا لم تكتفي الخمر بذلك امتدت مخالبها المخيفة لتأخذ العقول إلى عالم الضياع إلى ساحات الثأر وأيام الجاهلية بين أبناء المدينة نفسها حين اجتمع بعض رجال قبيلتين من قبائل الأنصار حول أقداحها فظلوا يمتحون من جرارها حتى ثملوا فلما ثملوا قام أحدهم بتلطيخ وجه آخر ولحيته ربما بالطين والأوساخ وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغاء فلما أنصحوا تأمل الرجل وجهه ورأسه ولحيته فرأى آثاراً لا يخطر بباله أن يفعلها أخله فقال صنع بي هذا أخي فلان والله لو كان بي رؤوف الرحيم ما صنع هذا بي هنا تسللت الضغائن لقلوب أناس آثروا على أنفسهم آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفقرا فالخمر تخلط الخطأ بالصواب والحلال بالحرام والأدب باللا أدب تمح الفواصل فيمتزج المقدس بالمدنس لكن رحمة الله أدركتهم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 خرج الرجل ينادي بأعلى صوته ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الخمر قد حرمت ظل ينادي ويسير وكلما نادى رأى الناس الخمر في الطرقات تسيل حتى مر ببيت أم سليم وفي بيتها حدثت قصة في الامتثال، عجزت عنها كل الأمم ونجح فيها الإسلام، نجح فيها النبي القائد محمد صلى الله عليه وسلم،